Bismillahi rrahmani rrahim Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma wa ma yanṭiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu علَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرْوَةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَى فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى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 وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَنْ مَا تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَا مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا ضَلَعَ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا لِهَتَّدَ وللآيما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين اساءوا ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسناء الذين يجتربون كبائر الإثم والفواحش إلا اللام إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم وإذ أنتم أجنة في بطن أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم ذمن التقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا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 وانَإِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبَكَ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْنَا النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى